فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَلَّبَ فِي الصِّدْقِ إِلْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّنِ மல்ல அபி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 பியும்ஸ்வி அமில لَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ نَّعْمَ ٱلْعَوْذَ وَيُخَوِّفُنَّ كَبِيرَ ٱلَّذِينَ مِن ஒன்றை